بارك الله فيكم ونفع بكم ونسأله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله عز وجل أتشرف بهذه الغرفة المباركة غرفة معهد القراءات القرآنية وأسأل الله أن يبارك في القائمين عليها اليوم ان شاء الله تعالى بعد الاتفاق على اقامة دورة في علم المصطلح واقترحت ان تكون هذه الدورة في متن يسير حتى يسفل, يسفل على الاخوة والاخوات فهم هذا المتن وهو البيقونية والبيقونية كما يسمع عنها الكثير انها متن مختصر في علم مصطلح الحديث طيب الصوت واضح هذه البيقونية في علم مصطلح الحديث مختصرة توضح المعنى وتبسط العلم لطالبي وان شاء الله تعالى ستكون هذه الدورة ميسرة ليصل الطالب بعدها إلى فهم عام للمراد من هذا الفن وهو علم المصطلح وهو علم كما نعرف علم ليس بالسهل وإنما يسير على من يسره الله عليه فيه من المصطلحات الذي يحتاج طالب العلم أن يحفظ الكثير منها أو الكثير منها وأيضا الفهم قائم مع الحفظ وهذا دائما يوافقاني معا فأولا لابد أن نبين أهمية هذا العلم وكيف نشأ حتى نفهم ما سيأتي بعد ذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين وهذا فيه بيان على فضل طلب العلم وخاصة علم الحديث وطالب العلم له من الفضل والشرف ما لا يجهله أحد وجاءت الآيات القرآنية كثيرة في ذلك والأحاديث النبوية أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة كما قلت منها أن الحيتان في البحر لا تستغفر لمعلم الناس الخير والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين وغير ذلك من الأدلة على عظم هذا القدر الذي إذا وصل إليه المرء كان من الذين فضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم كما قال الله تبارك وتعالى يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات وهذا الذي بينه الله تبارك وتعالى من الرفعة هؤلاء ينظر هؤلاء الذين فضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم ورفعهم أنهم أخذوا العلم وطبقوه على أنفسهم وعلى غيرهم لذلك كانوا ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وخاصة نتكلم عن طلاب الحديث وأهل الحديث الذين اعتنوا بخدمة الحديث النبوي دراية ورواية علما وعملا ودعوة هم الداخلون وأول من يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وسؤل الإمام أحمد رحمه الله عن المراد من الحديث فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم والمراد بإهل الحديث كما ذكرت أنهم الذين اعتنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نشره وفي الذب عنه وفي تعليمه وتعلمه وأيضا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم فهم قائمون على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم ومن مزاياهم أنهم يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك كانوا من خاصة النبي من أقرب الأقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف في كل حديث يتكلمون به يصلون على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة وتزيد الحسنات والنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتنا لذلك كانوا هم أهل النبي وخاصته أهل الحديث الذين اهتموا بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا بالكشف عن روايات الكذابين والوضاعين وردوها وبيّنوا الصحيح من الضعيف وأعطوا كل ذي حق حقه وحافظوا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم والذين جاءوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا هذه المهمة في بيان السنة والحفاظ عليها وقيدهم الله تبارك وتعالى بذلك لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون فالله تبارك وتعالى حافظ هذا الدين والدين مجموع من الكتاب والسنة وهما وحي من عند الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا الدين بالرجال هؤلاء الذين بينوا الصحيح من الضعيف وفتشوا في الروايات وأخرجوا الكذابين والوضاعين والمتكلم فيهم وبينوا سبيل الرشاد فمن سلكه رشد وفلح ومن تنحاه وسلك غيره ضل وخاب لذلك نراهم جميعا على عقيدة واحدة أهل الحديث أهل السنة والجماعة الذين هم قائمون على شرع الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولهم من الأمور التي لا تخفى على أحد من محاربتهم البدع والذب عن السنة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى طريق مستقيم واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك كان أهل الحديث أصحاب مرتبة عالية وفضل كبير ومقام عال ومما لا يخفى على أحد أن علم الحديث من تشر في بلد إلا قلت فيه البدع وعكسه عكسه من انتشرت في بلد بذعة إلا ومحيت سنة فعلم الحديث يعتبر ميزان وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف كما قال الصيوطي رحمه الله علم الحديث ذو قوانين حد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود فهدفه أي هدف هذا العلم وأنشئ من أجل ذلك معرفة المقبول والمردود من الروايات لبيان الذي يقبل والذي يرد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث هو كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وزاد بعضهم صفة خلقية أو خلقية وهذا بعكس ما يقوله الفقهاء من أن الحديث بخلاف السنة، فعرفوا السنة تعريفا مخالفا لمعنى الحديث. أما عند أهل الحديث فالسنة هي الحديث. مترادفان كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أو صفة خلقية أو خلقية كل ذلك جاءنا بأثانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا العلم ليس كما قيل بعضهم أنه يشتغل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذات النبي تختص أو يختص بها الأطباء أو علم الطب أما هذا العلم فيبحث في صحة الأقوال من ضعفها وقبولها من ردها وأهمية هذا العلم كما قال الحسن بن ثوبان قال قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله ما أعلم الناس اليوم في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان قلت أي الحسن ولما قال ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها هذا الذي بينه الإمام أحمد رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله يبين هذا الأمر الذين يتغافلون عن السنن تظهر لهم البدع وتتشابه عليهم وتكثر عليهم فإذا تمسكوا بالسنن وقعت البذع وكما قال الامام ابي بكر بن ابي داود السجستاني رحمهما الله تبارك وتعالى وهذا من احسن ما يذكر في هذا الكلام قال في حائيته رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا بدعيا بديعًا لعلك تفلح فأمر أولاً بالتمسك ثم جعل ذلك التمسك أو من ذلك التمسك نتيجة وهذه نتيجة البعد عن البدع وأما من تساهل في التمسك بالكتاب والسنة وقع في البدع فهذا أمر خطير وبيان من الإمام عظيم وكما قال الحاكم النيسابوري أبا عبد الله رحمه الله صاحب المستدرك وصاحب معرفة علوم الحديث قال في مقدمة معرفة علوم الحديث قال أما بعد فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنن قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث فلو نظرنا إلى أحوال أهل الحديث قديما و شغلهم الشاغل في البحث عن الروايات والنظر فيها والكلام والكلام في الرؤاة في الروات يتكلمون يقولون هذا يصلح للرواية وهذا لا هذا كذاب هذا وضاع هذا صدوق هذا ثقة هذا حافظ هذا إمام وغير ذلك فكان شغلهم الشاغل في بيان السنة من البدعة لذلك جاءت إلينا السنة واضحة ظاهرة لا يختلف فيها اثنين فعلم الحديث بهذا المعنى الذي أفنى أهل الحديث أعمارهم فيه لظهوره وبيانه وانتشاره هو علم بقواعد يعرف بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وقيل أيضا هو علم يعرف به الصحيح من الضعيف المقبول من المردود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما مر بنا كلام الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته ونرى أن علم الحديث علم خادم وباقي العلوم مخدومة يحتاج إليه كل أحد الفقيه يحتاج إلى المحدث والأصولي يحتاج إلى المحدث والنحوي يحتاج إلى المحدث وغير ذلك من العلوم فهم يستعينوا بالمحدث في معرفة صحة الرواية من ضعفها ومما وقع فيه بعض الفقهاء من ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في مصنفاتهم لأنهم لم يرجعوا إلى أصحاب الحديث وبعض الأصوليين لما دخلوا في علم الحديث تكلموا وذكروا بعض المصطلحات بخلاف ما عليه أهل الحديث فأخطأوا لذلك قال الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فعزت تقسيم إلى أهل الشأن هم أصحاب الحديث ولا يجوز لغيرهم أن يصطلحوا مصطلحات أو يقاعدوا قواعد في علم المصطلح أو يتكلموا فيه إلا عن علم فأهل هذا الشأن هم أهل الحديث وهم أدر الناس به وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها فلما يدخل على هذا العلم من لا يحسنه يخطئ وربما تابعه بعد ذلك على هذا الكلام أناس يخطئون مثلهم فعلم الحديث علم عظيم يحتاج إليه كل إنسان ونرد رداً شديدا على الذين يزعمون أن هذا العلم ليس له شأن الآن ولا نحتاجه الآن وهذا من الضلال والجهل لأن هذا العلم يحتاج إليه في كل وقت وحين في بيان الضعيف من الصحيح وبيان ذكر تراجم الرواة ودراجم العلماء وغيرهم وفي معرفة السنة معرفة صحيحة وفي معرفة مناهج المحدثين وفي معرفة طرق أهل الحديث في تصانيفهم فلو نظرنا إلى هذا كله لو أغفلنا عنه أو لو أغفلناه لتركنا أمرا عظيما، فهذا العلم ليس كما يقول الجهل أن كل الأحاديث الآن في كتب وعرفت الصحيح من الضعيف أو عرف الصحيح من الضعيف ولا يحتاج لتدريسه ولا يحتاج لفهمه، فهذا خطأ ومن سار على ذلك. ظل فالأصل فيه أن هذا علم شريف عظيم وصرح بذلك ابن الصلاح رحمه الله كما في خطبته في كتابه علوم الحديث المعروف المقدمة وهي عمدة عند أهل الحديث وقد صنفها كما سيأتي الكلام في نشأة علم المصطلح في المدرسة الأشرفية لما ولي تدريس الحديث فيها فقال رحمه الله هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ويعنى به محقق العلماء وكملتهم ولا يكرهه من الناس إلا رذلاتهم وسفلتهم وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء كما بينت منذ قليل في الذين دخلوا على هذا العلم وهم ليسوا من أهله فلم يحسنوه وإنما أخطأوا وربما تابعهم غيرهم والذي يتمثل في أن يصبح من أهل هذا العلم وأهل هذا الشأن له شروط لذلك قال الحاكم رحمه الله أبا عبد الله كلاما نقله عن أحمد وإسحاق رحمهم الله تبارك وتعالى قال إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث عليكم السلام ورحمة الله لا يسمى عالما إن, إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما فكم يظهر من الذين لا يحسنون شيء ويتفاخرون ويقولون نحن علماء ونحن فقهاء ونحن محدثون فالله المستعن وهذا العلم له نشأة نشأ فيها وذكر ذلك أكثر أهل الحديث في نشأة علم الحديث وفصل فيه القول الإمام الحافظ أحمد بن حجر العثقلاني رحمه الله في نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر والكلام على تصنيف الحديث وتدوينه ليس مجاله الآن وإنما المجال الآن للكلام حول تصنيف أو نشأة علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث فذكر الحافظ رحمه الله في نزهته قال إن من أول من, من صنف في الحديث إن من أول من صنف في الحديث القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرموزي المتوفى سنة ستين وثلاثمائة وابن حجر رحمه الله خرج من خلاف أهل العلم في من هو أول من صنف في الحديث واطلعت على كلام الإمام ابن رجب رحمه الله كما في العلل وذكر أن ربما يكون الإمام الشافعي أو الإمام الترمذي أول من صنف في الحديث فذكر أن الإمام الترمذي بكتابه العلل الصغير أول من صنف في علوم الحديث وذكر بعضهم أيضا أن الإمام الشافعي في ثنايا كتاب الأم وكتابه الرسالة ذكر أنواع كثيرة من علوم الحديث وذكر بعضهم أن ابن جريج هو أول من صنف وغيرهم فكثر الكلام في من أول من صنف في الحديث فخرج ابن حجر رحمه الله من هذا الخلاف وقال إن من, من أول من صنف فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرامه المزي كتابه المحدث الفاصل رحمه الله لكنه لو لم يستوعب لأنه كان أول ما صنف. في هذا الفن ثم جاء الحاكم ابو عبد الله الحاكم النيسابوري فألف كتابه المعروف معرفة علوم الحديث لكنه ايضا لم يهذب ولم يرتب فلم يأتي على المطلوب وله ايضا كتاب اسمه المدخل الى الاكليل وله قصة ذكر فيها شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأزواجه فألف كتاب الإكليل فجعل هناك كتابا اسمه المدخل إلى الإكليل لفهم هذا الكتاب ثم جاء بعده تلميذه أبو نعيم الأصبهاني فجعل مستخرجا على كتاب شيخه الحاكم ولكن أبقى أشياء للمتعقب الذي يريد أن يضيف أو يأتي بشيء هكذا ثم جاء أبو حفص الماينجي بكتابه ما لا يسع المحدث جهله وهذا كتاب صغير ربما ليس فيه كثير فائدة ثم جاء من بعدهم القاضي عياض بكتابه الماع ثم جاء أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المعروف ففجر فنون هذا العلم وأبوابه كما قال أهل العلم وألف في كل فن من فنون علم الحديث مصنفا حتى قال الحافظ أبو بكر بن نخطة رحمه الله كل من أنصف علما أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه فلم يأتي بعلم في علم الحديث من علوم الحديث إلا وصنف فيه كتاب لذلك لو تطلع على ترجمة الخطيب وتجد مصنفاته تجد الكتب الكثيرة وتتعجب كيف صنف هذا كيف صنف هذا اللهم استعلم ثم جاء بعده ابن الصلاح ابو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري الشافعي مذهب رحمه الله تبارك وتعالى لما ولي مدرسة المدرسة الاشرفية ولي تدريس فيها تدريس الحديث كتب او صنف كتابه المشهور معرفة علوم الحديث المعروف بالمقدمة فهذب فنونه واملاه شيئا فشيئا ولكن لم يحصل على المطلوب لأنه أملاه شيئا فشيئا، فجمع تصنيف الخطيب المتفرقة، فهو ابن الصلاح كان اطلع على تصنيف الخطيب فجمع شتات ما يكون من مقاصد الخطيب في مصنفاته، وضم إليها غيرها من كتب السابقة. فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره لذلك عكف الناس, الناس عليه وسار بسيره لذلك لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر فأصبح عمدا عند المحدثين هذا الكتاب القيم معرفة علوم الحديث وصنف من وجاء من بعد ابن الصلاح منهم من صنف نظما كالعراقي صنف على المقدمة نظم الألفية وصنف السيوط نظما على نظم العراقي وزاد بعض الأمور وجاء ابن كثير وجعل هناك مختصر وجاء هناك النكت من العراق وابن الصلاح والزركشي وغيرهم فلا نرى أن الكتاب اعتني به كثيرا وخدم خدمة كبيرة جدا وهناك بعض الذين يفرقون بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث يتكلمون في ابن الصلاح ويقللون من شأنه هو وابن حجر وكل من تأخر وهذا غلط كبير فابن الصلاح له ما له من الفضل والعلم ثم جاء بعد ابن الصلاح التصانيف حتى وصل الى ابن حجر رحمه الله فصنف ابن حجر مختصرا لطيفا كما ذكر ذلك في مقدمة النخبة وشرحها النزهة صنفا نخمة الفكر في مصطلح أهل الأثر لما سأله بعض الأصحاب أن يصنفوا, له أن يصنفوا مختصرا في الحديث وعلومه وتلا بعد ذلك العلماء في تصنيف كتب المحدثين أو كتب الحديث وكتب علوم الحديث حتى وقتنا هذا فهذا نشأت أو هكذا نشأ علم المصطلح فيجب علينا أن نفهم هذا الأمر ونعنى به ونفهمه جيدا حتى يسهل علينا بعد ذلك العلم وهذه المقدمة باب لفهم ما سيأتي من الكلام حول علوم الحديث وغير ذلك من الأمور فإن شاء الله تعالى سيكون الموعد بإذنه عز وجل قبل الآن بساعة إن شاء الله عز وجل من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف إن شاء الله عز وجل اليوم فقط دخلنا متأخرين فالحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سنترجم للشيخ وإن كان ليس له ترجمة معروفة إلا عند الزركلي في الاعلام و في شرح المنظومة البيقونية ان شاء الله عز وجل بطريقة مبسطة حتى يفهم الجميع ان شاء الله تعالى هذا العلم ويصبح معه امرا طيبا اذا سمع حديث يقال فيه حديث صحيح يفهم معنى الصحيح إذا قيل له حديث أخرجه البخاري يعرف مقدار البخاري ولماذا أخرجه إذا قيل في حديث حسن يفهم ما معنى الحسن إذا قيل في حديث منكر يعرف ما معنى منكر ولماذا لم يقل ضعيف فقط وهكذا إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم موعدنا إن شاء الله تعالى بتوقيت مكة التاسعة والنصف وبتوقيت القاهرة الثامنة والنصف إن شاء الله عز وجل وإياكم نفع الله بكم